فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أردنا إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره والتعلم تَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَلَذَالِكَ مَا كُنَّا نَدْعُو فَانْتَظَعَ عَلَى آثَارِهِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَتْ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا الَّتِي أَتْبَعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا أُلِمْتَ رُشْدًا قَالُوا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَانَ عِفَتُكَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَتْ سَتُرِيدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَنْ أَعْصِيَكَ أَمْرًا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 اكبا في السفينه خرقا قال اخرقها لتغرق ان لا لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن ت صَطْيَعْ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تَأْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْغِبْنِي مِنْ أَمْرِي الْعُسْرَا فَانْطَلَقَ حَتَّى اكياولا من فقت له قال اقتا تن نفسه نذكي قال اقترتنا ان ذكيه بغير نفس الا قد ج تَشَايَءَ أَنَّ نُقْرَا